اِكَاهُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ خَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارَهُونَ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ لَكَ أَنَّ مَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ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 إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا رعبا فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله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 ومن يولهم يومئذ دبرهم الا متحرفا للقتال الا متحرفا للقتال او متحيزا الى فئه او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله وماواه جهنم وبئس المصير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 تَسْتَفْتِحُونَ فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَعُودُوا عُدْوًا لَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا طِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَتَوَلَّوْا عَنْهُ وَلَا تَتَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم وعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون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 الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَقُولُوا أَمَانَاتِكُمْ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ وَاعْلَمُوا أَنَّ مَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ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 الطير الاولين واذ قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا فامطر علينا حجاره من السماء او اتنا بعذاب اليم وما كان الله ليعذبهم وان تفيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أُولِيَاءَ إِن أُولِيَاءَهُمُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مَكَانًا تَصْدِيَه فَدُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَه فَدُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا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 ليميّز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعلهم في جهنم اولئكهم الخاسرون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 ان الله مولانا نعم المولى ونعم النصير اعْلَمُ انَّ مَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ قِسْمَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِلْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إن كنتم, إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّلَقِّ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 ان الله لسميع عليم اذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو اراكهم كثيرا لفشلت ولتنازعت في الامر ولكن ولكن الله سلم انه عليم بذات الصدور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 وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا مَلَائِكَةٌ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَتِلْكَ عَذَابُ الْخَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ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 ذلذلك بان الله لم يقم غيرا نعمه انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم حتى يغيروا ما بانفسهم وان الله سمیع عليم كدابر الالفعون والذين من قبلهم كذبوا باياتنا كذبوا بايات ربهم فاهلكناهم بذنوبهم واغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين كدال آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا باياتنا كذبوا بايات ربهم فاهلكناهم بذنوبهم واغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين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 فَإِنْ مَا تَسْقِفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَإِنْ تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ ولا يحسبن الذين كفروا سبحوا انهم لا يعجزون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 وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا مما بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَا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 الآن خفف الله عنكم وعلم أن نفيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له مؤمنين سرا حتى يسكن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم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 الاسرائي يعلم الله ان يعلم الله في قلوبكم خيرا ياتكم خيرا مما اخذت منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وان يريد خيانتك فقد خان الله من قبل فامكن منهم والله عليم حكيم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 والذين كفروا بعضهم اولياء بعض الا تفعلوهتكن فتنه في الارض وفساد كبير والذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين امنوا ونصروا اولئك اولئك هم ال ينون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين امنوا من بعد وهجروا وجاهدوا معكم فاولئك منكم واولى الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله ان الله بكل شيء عليم